كن نروح مشايا يلا نروح مشايا يلا نروح يلا نروح مشايا يلا نروح مشايا يلا نروح مشايا ما نركب بايقاميل من جاي من شركه مالو يلا نروح من جاي يلا نروح وحزين جدا عاهد نحرق البني اضموني وحزين جدا عاهد وبقره وندكاه السلكرباله ما نركب باقافي هالشايب مش السلكرباله يلا نروح اليوم ما يضل كل دمع يلا نروح كل خطوه نعلق لها يلا نروح مهشاي اليوم ما يضل يلا نروح وكل خطوه نعلق لها صوت كل احنا نار ونشه الويال نار كل احنا نار بس كنت في الموزع الوحيد لهذا العمل عبد الله العطواني وسلام العطواني ما دينا من مشي الكربلاء ما هل يوم ديننا ولا كنا نروح مشايين وم هل يوم ديننا ولا كنا نروح مشايين اي وم يا اخويا كفنا والكعبة اللمش مش يا اخويا كبرنا من الحج والكعبة اللمش مش وفي عندي غاية ورحان لك طيار السح ما نركب طريق عمري مشايل من شهر كربلاء يلا نروح مشايل والتوزيع محمد جبار لامي كلمات الشعر مصطفى العبودي اداه مرتضى العبودي الموزع الوحيد لهذا العمل عبد العطواني وسلام العطواني